الحمد لله والسرعة والسلام ورسول الله اليوم عن السؤال الخامس عشر من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان ضو الله قال السائل قد يتوفم البعض أن الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا العلماء على الإطلاق وأنه, وأنه لا ينزع غيرهم القيام بالدعوة فيما علموه فما توجهوا فضيلتكم في ذلك؟ فأجاب الشيخ هذا ليس بالتواهم هذا حقيقة الدعوة لا يقوم بها إلى العلماء وأنا أقول هذا لكن هناك أمور واضحة يعرفها كل إنسان فكل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب معرفته فيأمر أهل بيته بالصلاة والأمور الواضحة هذا مفروض حتى على العام يأمرون أولادهم بالصلاة في المسجد إلى آخر ما ذكر الشيخ حفظ الله نلخص الإجابة عن هذه المسألة بتقسيم الدعوة إلى قسمين قسم منها الدعوة إلى الله في جميع أمور الدين وجميع أمور الشريعة وتعليم الناس التوحيد وتعليم الناس السنة ومعرفة شريعة الله سبحانه وتعالى عقيدة ومنهجا وفقها وأخلاقا ودعوة الناس إلى ذلك هذه الدعوة خاصة بالعلماء خاصة بالعلماء لأن الذين يعلمون تفاصيل هذه المسائل هم العلماء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أرسل للدعوة إلى الله أرسل العلماء أرسل معاذ أو أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ومعاذ كان فقير عاد وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل جاهلا لا يعلم شيئا من هور الدين إلا ما يحتاجه هو ويقول له اذهبوا بعيدا الله كما يفعل جماعة التمليد لا لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون فعلى ذلك عليه الصلاة والسلام ولا أمر أصحابه بهذا إنما كان يخرج للدعوة إلى الله العلماء عندما قتل القراء سبعون من القراء قتلوا كيف قتلوا خرجوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فغدوا بهم أصحاب القبائل وقتلوا إذا من الذي كان خارج إلى الدعوة هو العلماء القراء كانوا القديماً مسموناً عالم قارئاً من القارئ هو كان العالم هكذا كان الحال في عهد السلف الصالح رضي الله عنه لأن الدعوة يجب أن تكون بعلم فإذا كان الشخص جاهلاً فاقد الشيء لا يعطي إذا فلا يصح أن يخرج للدعوة بجهل ويدعو الناس إلى الضلال وهذا ما يحصل من جماعة التبني يدعون الناس إلى التحذير يدعونهم لمشاركتهم في البدع في الخرافات لا يدعونهم إلى التوحيد والسنة لأنهم لا إمل لهم بذلك القسم الثاني من الدعوة في الأمور التي يعلمها كل مسلم من وجوب الصلاة ووجوب الصيام وما شابه فهذه كل مسلم يجب عليه أن يحضر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للمسلمين الذين من حوله في بيئته يصلح أهل بيته يعتني بهم ينصح جاره ينصح صاحبه في العمل هذه هي دعوة العام. لأن هذا الأمر يعلمه كل أحد فيامر بالمعروف وينعى عن المنكر وينصح وإذا علم أن شخصاً من حوله يجهل هو يعلمها يعلمه إياه لكن يقتصر فقط على نقل كلام أهل العلم ولا يعلم إلا ما تعلم لا يفعل كحال الناس اليوم إذا طرحت مسألة علمية تجد جميع من في المجلس إلا من رحم الله يفتي فيها وإذا سألتهم هل سمعتم شيئا من أهلهم لا أحد يقر بهذا إلا من رح إلا من ندر ليش يحصل هذا لضعف الوازع الدين ضعف في إيمان العباد وقلة ورع وتهاوم في الوقوع في الحرام. من أعظم الحرام أن تفتي بغير علم لأنك تتكلم في شرع الله وفي دين الله وتتكلم عن الله سبحانه وتعالى وتوقع عن الله تبارك وتعالى وأنت لا تعلم ما هو مراد الله بالجهل وهذا أمر خطير وهذا من أعظم ما يقع فيه جماعة الدولة نسأل الله العاحية والسلام إذن المسألة فيها تفصيل على التفصيل الذي ذكرنا وهو خلاصة قول الشيخ صالح الفوزان الفؤزان الله هو الحق إن شاء الله والله أعلم أدلة التي وردت في الدعوة إلى الله تدل على ما ذكرنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لابد أن يكون عند الداعي حكمة علم بالكتاب والسنة وعنده أسلوب حسن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه على بصيره على علم على نور وليس بجاهه فأدعو إلى الله أنا ومن اتبعه كلنا ندعو إلى الله لكن كل على حسب ما أتاه الله من علم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته لا على طريقة جماعة التنمية نحن نأخذ سنتنا على النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله المطلب العاشر إن كان لك نبي آخر فخذ سنتك عنه محمد بن إلياس ليس نبيا لنا محمد بن إلياس اخترع دينا جديدا من عنده وسماه إلهاما ألهمه الله هذا الدين هذا إلهام من الشيطان، ليس من الله، لكن اختلط عليه مهم، إن كان صادقاً أنه قدرأ شيء، والله أعلم نكتفي بهذا القدر والحمد لله.